Sada tanah dan kubrahana, fadzalun asbiila. Rabbana atihm zupin min al-ghabib wal لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وديعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 117. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 118. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما إِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا